السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله تعالى نحمده رسولي يومي السغفير ونحمد من شروري وفسناه من سيئات أعمالي إنهم يذي الله تعالى فلا مضل له فلا هذه له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمد العبد الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم لعم لنا إلا ما عمتنا إنك أنت العلم الحكيم ما بعد تطفله إن شاء الله وكم تعودنا نقض هذه اللحظات مع قصص القرآن الكريم ولزلنا مع قصة نبي الله آدم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام وكننا أخوة تكلمنا في الدرس الماضي عن حديث في الصحيحي من النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا بني إسرائيل لم يخنز أو لم يخنز اللح ولولا حواء لم تكن أنثى زوجها الذهب قولنا الحديث دي نقسم لكم قسم لقسمين لولا بنو إسرائيل لم يخنز أو لم يخنز اللعب ولولا حواء لم تكن أنثى زوجها الضخ السؤال الآن ما معنى لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللعب معناها إيه مراد بهذه الجزئية من حين نعارف يرفعين مرادة الذو عايز يقول لي قصي العسل فض الاشمل نفس ده ده نعم اللي قيل العسل اصلا يعني كان بينزل عليه المان والسلو نعم ان بني اسرائيل اخوا كنا ان كان ينزل عليهم المان والسلو بعد صلاه الفجر الى طلوع الشمس كما ينزل الثلج من السماء المان لذاقع زي العسل كده والسلو طائب وتروح انت تاخذ انت واولادك ما يكفي عندك 10 تاخذ اكل 10 وكل يوم يا إخوة يأخذ يعني لليوم الذي هو فيه ما عاده بالجمعة يأخذ للجمعة والسبت والذي أنزل عليهم هذا الطعام أمرهم ألا يدخل يتخزينش عندي كل يوم طبعا ينزل لك هذا ينزل لك هذا الطعام من السماء وطبعا بني إصرالي كما قلنا قوم يحبون المادة العابد العيج فماذا كان منهم أن خزنوا وضع هذا الطعام عندهم فماذا حدث لهم؟ فابتلاهم الله عز وجل بأن أن هذا اللحم ينتل يصيب النتا وذلك إلى وقتنا هذا في ليه؟ قلت لك حتى لو حطيته في التلاج قلت لك قصي الحاجة بالتلاجة من زي مستللي الحاجة ليه؟ مش دي الحاجة الطازة طبعاً لهذا سبحان الله فلولا بلو اسرائيل لم يخنز اللحم لولا نطاع عقبهم بهذا الأمر لك أن طبعاً وجبحت لبيحة تسيفها سنعاً تظل كما هي؟ تظل كما هي طيب يقول نحن نقول الجزئة دي نستفيد منها ايه؟ ماذا نستفيد ما احنا نقول كل القصص ده مش نحكي قصص نقوله عشان تخرج تطلع كده من الدرس والله ده نسبة اكتفائدة اثنين ثلاثة اربعة مرة بس عندما ياتيك امر من الله تعرف من الذي امرت بها سيدك الذي خلقه يوانا مصر يربينا بنزلوكم الاكل من الذي انزله ولم يحجبه عنكم هو الذي أمركم أن لا تدخل يبقى تدخل أمر الله إزاي؟ يبقى دخل جزء يقول الجزء الثاني من الحديث ولولا حواء لم تخل أنثى زوجها أدى يبقى في الحديث أن حواء خانت زوجها ما الخيانة يفعل مقصودة في هذه الفقرة من الحديث؟ وتدخلته مع الجتائم وكانتش بي حد تاني غير آلما ليسا كان في حد ذات؟ ما كان في أحد ممكن. وسيدنا له قول ابليس نعم زينت له قول ابليس فكانت عون لابليس على ادم عليه السلام وزج عق قلنا لقرطوب ماذا قال, قال, قال هذا تسليه للرجال يوم ما طرى من زوجته نقصه اللي حاجه تعبه هذا انما هي نزعه عيب وزينا قلنا لن تستطيع ان تتعاول على زوجتك الا لما ترجع ليه لخلق حواء كما قلنا قبل ذلك خلق خلقت حواء ان خلقت من ضلع عين ضلع اعوج سوق من سوق المنطلع تعرف طبيعة المرأة أنها ليست مثل الرجل المرأة فيها أمور تجيب إليه المرأة تتحكم في العطيفة أكثر من العقل ودعيل في الست طبيعا سبحان الله طبيعا هذا الكمال يا إخ هذا الكمال سبحان الله قدرة المولى تبارك وتعالى في الخالق ولذلك كنت أقول لك وعد مع الأولاد عشر دائر تقدر تقعد معه دائر واحد زوجته النبي زوجته تركته مع ابنه الصغير خلبي لك من ورد فبكر فعيسك كيف فتح التلاقي وحطه في الدف الرزل وقفل عنه فسكت سكت سكت على طول فديك انت يقول الله دعنا عمر هذا ايه يبقى خلنا هذا الانسان لابد يعي هذا فهذه نزعة عرق فقل يا خلنا مهم جدا لما يقول لك ان مرة أبراك وتعالى قال وضرب الله مثل نزين كفر امرأة الموحن وامرأة كانت تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتا ده اعتقاد نعم دين انا اخو اشوف كده عبد الله بن عباس قال ما سبغت المراه نبي قط لان زلت امراه النبي هذا قذف في قوه زوجه ازاي, إزاي زوج ها ومرات نبي واجي نقول لك ايه امرت المراه تبارك وتعالى بامساكها وهي زانيه احنا قلنا قول لعز وجل الطيبات للطيبين طيبون طيبات الخبيثات الخبيثين خبيثون خبيثات بهذا النادي اخوه يتظل تحت امره خبيثه هذا هذا هذا لا يوجد قلنا هذا لا مش وقلنا خدنا ان اتهمت امنا عائشه نبينا صلى الله عليه وسلم صديقه بتصديق في عرضها وانزل الله عز وجل براءتها في عشر ايات من القران تتلى الى يوم القيامه الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شر لكم بل هو خير لكم لكل مرء منهم ما اكتسب من الإث والذي طولى كبره منهم له عذاب عظيم وإن أخواني لو واحد قالنا كان مسلم بانطق بالشهادة وصل وصوب لكن لا أقول ببراءة عائشة مسلم هو بانطق بالشهادة بصل وصوب ولا أقول ببراءة عائشة حكمه ده أخواني حكمه ده إيه؟ كافر. كافر له طيب. لأنه أنكره بالقرآن الكريم. إنكر آية أخوانا في القرآن كمان انكر القرآن كله. إنكر آية واحدة من كتاب الله آزولي. دي المبرأة. هذه هي طبعا احنا عايزين نعمل الشعب الحبيب يقولون احنا امريكا مزحى لان اخوانا نتصحب مع بيقولون هذا لبد الإنسان يعرف هي يعرف, يعرف المعتقد طيب. ثم بعد ذلك يا أخوان إن قلنا ما حدث بين إبليس وآدم عليه السلام فما حدث يقوم من آدم إلا أن أكل من الشجرة فأكل منها فبدت لهما سوآتهما فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما قلنا قلنا استفيد إيه من, من هذه الآيات إيه الفائد والعورة يخرج بها طعب لا فلما ذاق الشجرة بدت لتعقيب على طوب، تعصي تعاقب فلما ذاق الشجرة متين آدم رأى عولتها وقت فلما ذاق الشجرة بدت له العول يبقى بمجرد أن تعصي الله عز وجل تعاقب فلما ذاق الشجرة بدت فأكل منها فبدت يبقى تزنب لابد تعاقب وقلنا ما واحد يغتر يقول ده عاقب إزاي ده الصحة زي البمبو، الأولاد ما شاء الله ويقول له يا أخي تصلي الفجر قل لك لذا ما ينام تقيم الليل تقرأ القرآن قال كله عقاب كله ده إيه عقابه ذك في بعض الأثر قل قال أحد يا رب كم أعصيك لا تعاقبني فسمع هاتفا يقوله كم عاقبتك أنت لا تدري ألم أحرمك لذة مناجأتي ياكو تخش في الصلاة مش ذيك طعم العباد ولا طعم الصيب ولا مستمتن ده أليس فالي عقوة وزيك أخواني شيء أصعب أمر لما يكون ربنا بيعطبك وانت مش عارف تظن ان هذا ايه؟ ان هذا عظيم ده انت لو بصدر فيجر فلا تحافظ على الصلاوات ده انت القرآن ما بتقرأش غفر من رمضان لرمضان ده انت هذا أعقاب الله تبارك وتعالى لك لما داب الشجرة تبدت في في امر آخر ايه؟ استفدناه برضو من الدرس الماضي بدت لهما سوآتهما إن أخوانا لابد إيسان يعلم المفطور في بني آدم أنه يستحي أن تظهر له عورة ده بغض النظر حتى عنده دينه أو ليس عنده دين شيء فطري في أي إنسان طب الذي يخرج كده يظهر عورته للناس ده مين ده أخوانا أخوانا يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد معين الخضاب لمن؟ للمؤمنين طيب للمؤمنين ولا يكونوا يصلم يا, يا بني آدم لأن كل آدمي يستحي أن تضر له عور يبتوح شواطئ العراه والنس اللي قال عدي دول بني آدم وهناك لازم تتعامل معه من هذا المنطلق ربنا يقول يا بني آدم هو مش بني آدم هو ليس من بني آدم لأن بني آدم يستحي طيب بنا خلق الله عزيزي يا بني آدم أخوذ زينك يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسك شوف كل خطب لباسا يواري صوآتكم واريشا دي الظاهر ده, ده, ده لباس البطوة لباسه التقوى ذلك خير يبقى أخواننا البني آدم يستحق إذا كشوف من أخواننا يبوع القلع كده مهموش الحيوانات شوف عندك كده كان هو حمار ولا وباغل كده كله قاعد كده خلاص طيب قلنا أخواننا أمر آخر حد يقول لنا كده في الموضوع ده الموضوع العرياني <تصفيق> <ورشك> محمد الشيطان الله خير تمام ان الشيطان الذي يدعو للعريان مش حاولنا خدنا الشيعة عندهم المهدي حيخرج عريان قريبه من قرص الشمس والصوفيه عندهم ابراهيم العريان <تصفيق> يلفط في الجامع مش مش يلفط على المنبر كده يخش الجامعه الجامع بقوت الازاء العالميه دلوقتي مين اليا هوت سقط البنطلونات والله انا ودي اقسمت من الدرس الماضي ان العورات المغلظه بتظهر لدرجه ان الاليا او العوره المغلظه عنده بتظهر بس ما بتخلاص يا اخواننا ده يقطر الصلاه نعم موجود صحة صحة صحة صحة صحة العور كل خوط العري دي مين بيحركها الشيطان. الشيطان. الشيطان يا بني ادم لا يفتننكم الشيطان ما قال كما كمان علي عليه السلام لا يفتنكم الشيطان كما اخرج ابيكم من الجنه ينزه عنهما لباتهما يريهما سوءاتهم زي ما قال لعكش لعك انت رحت وتلاقي لا مو موضع, موضع العيب وزك شوف انت راتي والله يقول لك هنشوف الشباب تقل طبعاً الشعر كده كمي إيه دي يبني وإنك دي أصل يموت طبعاً أقول لحي دي مش سنة ها ليس تواجبة هما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أعفو ودفع لأمر والأمر مجرد على القراءة أن يقتضي الوجوب ماذا تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له إيه هتعرف أبتريك أطلع عاب المباراك لقعد يصوت بإسلامه بالسواك كله تلاقي الشبس كيف يسويك سنة النبي لا سنة ابوتريت خلاص سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يزاك شو انت الموضة ولا يقول لك لالبنات لا لابس هدونها صيارة والرجال المسلم سبحانه خلاق العشق والآمر أنهم فلا يبدلون أو فلا يغيرون خلق معه لك الرجال تطين وأقول لك لحد الستات تقصر تمشي كده فوق الكعب ولو الساقين هو راجل مكسب ايه وزيقه خالص يعني انت انت هذه سنه ما يخرج الشاب ده اللي اللي لابس مصعر بنطال ولا لابس كده لبس وهو يعتز بهذا اللبس عشان ده بيقلد وانت يا اخي بص لي قد طلبنا لقد كان عليكم في رسول الله اسوه حسنه في لبس النبي صلى الله عليه وسلم في مشيه في اكله في كل شيء من يأخي يا قدوتك ومن مثلك الأعلى من ستدخل الجنة إلا من طريقه ومن الباب الذي سيوصلك منه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم من يأخي يا تقف وانت معتز معتز جدا بالغربة اللي انت فيها دي كنت في زمن غربة والغربة نبقى الطوبة للغرباء وانت تتمسل سنة النبي صلى الله عليه وسلم غريب يا أخي الصحابة كانوا غرباء طيب الانسان قلنا يبقى العري هذا سنه من ابليس ثم قلنا يا اخوه مقوله ابن قيم قال الذنوب جراحات فرب جرح جاء جاء في مقتل فيختم لك به ذلك ابن القيم شبه لك الذنوب دي حاجه الحاجه المعقوله دي بشيء ايه حاجه محسوس مش معقول حاجة طبعاً تقول ليه؟ هذا أمر محصوص؟ شيء معنون يقول لك ده زي الجرح فمكن جرح في إيدك مكن جرح في قلبك مكن جرح في الشرعين بتاعتك يكون هلاكك بسببك ولذلك إخوة إحنا المولاد من رحمة الله بنا أنه لم يخبرنا متى سنموت ليه؟ لو قال لك عتموت إنت تعرف إبراحتك أنت يجي ماشي تروحص كما شئت قبل تلم الشنطه بتاعتك ورايح اعتكي في الجامع اول وقت يومي خلاص لكن سبحان الله اخ لك رحمه الله تبارك وتعالى ما تعرفش انت مدى انت ليه حتى تكون دائما قائم على ربك عز وجل ممكن يجيك دلوقتي تنظر عشقه على نشاب وهو بيفرط وده ده احنا لسه فاكرين من يوم ان واحد صحته بصحه رجل ما اشتكى من صداع يجيش تضاع عبث هل مود ده أبو أنت خلاص التمريد و تخليك و أبو ده سليم نأي يكون إيه يكون على حظة ماذا سيختم لأكي بنا سمعت اليوم يا إخوة شاء الله نتكلم عن قصة توبة آدم عليه السلام توبة آدم عليه السلام بعد الأكل من الشجرة إخوة قال ربنا عز وجل وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكم الشجرة اقول لكم ان الشيطان لكم عدو مبين اخوانا الم يحذرنا ربنا عز وجل من الشيطان لم يحذرنا مولى تبارك وتعالى الم اعهد اليكم يا بني ادم الا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين وان اعبدوني هذا صراط مستقيم وزكيه اخوانا ربنا اسكن ادم الجنه ماذا قال له حذره ان هذا عدو لك الي زوجك ده عدو فلا يخرجنكما من الجنه فتشق وقت كده بعد ما اكل وقع الامر الم انهكما وزي كده هل نستجيب لامر الله عز وجل وانا للشيطان هضرب لك مثال من عز يقول الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء والله يعيدكم مغسله منه وفضل تستيقى أنت تصدق من ذا الذي يقرض الله قردًا حسنًا فيضاعفه له أبعاف كثيرًا والشيطان يقول لك إيه؟ يعيدكم الفقر يقول لك إياك أن تخرج جافي معك أولاد وراءك مصريف وممور يعني يخ تستجيب لمن أنت؟ هذا ربك وإيه الشيطان؟ وهو أنت الشيطان يدعوك إلى البخ وتيجي انتظر لسه ما صدقتش تيجي انت تطلع وزلك اياك عندما تريد انت تتصدق ما تفكرش عارفهم انت هتطلع مين جنيه طبوص خليهم عشر طب خليهم خمس طب جنيه ضيب هذا هو ربع جميع نحن زي فاجيش اضل مع هذا اي معك انت وماشي تلقم جموع اصحابك تعال طبعشان ايه اعزمك ونحن ليهو صاروك خلاص تصرف لك عشرة جنيه ولا حاجة. تشوف عند ربنا انفقت ربع جنيه. وضل طبعا ما عزبتش طبعا عند عايزين شوكولاتة ولا عايزين نأكل ولا حاجة. حكيش الله. وعد إبليس نسمعه ونستجيب له. ووعظ الله عز وجل. عند ربنا ورد في الحديثك انفق عليك. انفق وانفق عليك. يلينا طبعا ايه؟ انشاء الله بالك الأولاد والمصاريف. يلينا طبعا ايه؟ انفق وانفق فربنا ألم أنهاكم عن تلكم الشجرة وأكل لكم إن الشيطان لكم على المغيين نعم أهو بقع كما أخبرتنا ولا من الشيطان فماذا قال عادة بي السلام قال ربنا ظلمنا أنفسا ربنا ظلمنا أنفسا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال يا إخوة أول طريق للتوبة الاعتراف بالخطا عايز تتوب اول حاجه تعرف ان انت مسيء ما كبرش سيدنا يا رب ده يعني كنت اعلم اني ان ممكن واحد يكذب ويحلف بك كاذبا لا. ربنا ظلمنا انفسنا انت خرجتنا من ابليس وقلت لا إنه, انه عدو وشنه عدو امه وما كنت ما اظن ان ممكن احد يحكم بك كاذبا ولكن نعم اخطانا وقعنا في الدمج. يبقى اول طريق التوبه يا عايز تتوب لا بد ان انت ايه تعترف الاول بذنبك راسخوا ذلك يقوم عليه شوف كده المره تبارك وتعالى مخلص المره عايز يتوب قال فتلقى ادم من ربه كلمات عليه ما هذه الكلمات يا اخو؟ هذه الكلمات بعض الناس يقولوا بدي اقصوا على الكعبه واقل على العرش مكتوب لا اله الا الله محمد رسول الله فانت محمد طبعا ده ما اسمه جنب اسم الله عز وجل يبقى كده اند ايه له مكانه فاتوسل بالنبي شوف شوف الكلام اخ المره فتلقى ادم ربي ايه الكلمات يا اخو هذه ربنا وغربنا انفسنا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا عُدُوا عَكَ وَإِنْ لَمْ تَغْفِلْ لَنَا لَكُنَنْا هذه أخوة الكلمات التي وقعت في ذنك قلها إليه تبارك وتعالى ربي ظلمت نفسي وإن لم تغفل لي وترحمي أكم من الخاسرين هذه الكلمات يا أخوة تلقاها آدم ربي تبارك وتعالى فتابعا نزلك يا أخوة شوف كده لما تجي أي مسألة وقدام القضايا يقول لك يا أخي العلماء نقلوا الإجماع في هذه المسألة نقلوا الإجماع من القيب من تيمية أبو زرعة الرازي حاكم الرازي إنه بط العلماء كلهم نقلوا الإجماع وأنت يا أخي لا زبتي تجارب في المسألة ما هذا الاستكبار والعنان هذا لا يمكن أن يتوب الله عزيزي العالمين لاني اول شروط التوبه لابد ان انت ايه تعترف تنف الاول ايه ده اللي تموت عشان يقدر يغفر لا يجفر المولى تبارك وتعالى لا ومن هنا يا اخوه تكمن خطوره البدعه ليه يا اخوان اللي صنفوا الذنوب قال لك اول حاجه الشرك باكل والشرك الاكبر بعد الشرك الاصغر ايه بدعه بعد البدعة الكبائر بعد الكبائر الصغائر طيب ليه قلنا العلماء عدوا البدعة قبل الكبائر إن صاحب البدعة ممكن يتوب ليتوب... مش... لا يتوب صاحب البدعة صاحب البدعة لا يتوب بدعته لماذا؟ فهنا قلنا ضربنا مثال قبل جديد قلنا لو واحد ينظر إلى النساء وعرف أنه تدام دا يقول لك الله يخربوني يتوب علينا ويغفل لي واحد يعافينا من هذا وعارف ما بوز لكم لكن واحد يقول لك أنا ايه بنظر للنساء بقى تفكر في خلق اللقاء عشان أقول سبحان الله والحمد لله فوصل في الشعرة يا الحمد لله بصني ف... الشيطان قولوا دا ممكن يوتوب فما لا ما للنساء لا عم عفت الله يفعله والله بقول لي بقول شي لواحد لا عم عفت لا الله, الله يفارك فيه كل امتي معافى الا المجاهر ما انت انا بعمل لا لا لك ما اقولش ما اقولش أنا, انا بعمل انت مش قاعد على كرسي الاعتراف هيك يعني في الكنيسه هدول انا بعمل ذنب كل امتي معافى وزيك حتى لما تسال شيخ ما تقولوش يا شيخ انا بعمل قول يا شيخ لو واحد بيفعل كذا ما تقولش لا تاكل انا افهم خلاص كل امتي معافى يعني غير الله تبارك وتعالى ما يجاهر بالذنب ما يجاهرش ربنا ستر افضح نفسي خلاص، فالأمر يا إخوة، يبقى، شوفوا، صاحب البدعة لا يتوب منها بدعة لأنه هو يظن أن البدعة لتتقربه من الله عز وجل فأنت يقول لأخي، أنت عامل لك مولد ويجيب لك، يقول لك ده أنا بحب النبي توب يعامل الزابة، ده بتقرب إلى الله بفعله دي لذلك أخوش في كده الحديث في مصدد إيمان أحمد بسند صحيح من حديث أمس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حجبا التوبة عن كل صاحب بدعه حتى يدعى بدعته الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعه حتى يدعى بدعته ولم قالك طيب مين يا خنة قال ربنا يحجب عنه التوبة ده يا مفتوح والمرعز الي اغفر الزنوب قالك لأ ما هو قصة أول شرط مشروط التوبة الاعتراف الممتدع ده ما وهو يظن أنه كده يتقرب إلى الله بهذا الفعل ولذلك يا أخوة عبد الرحمن بن مالجب الذي قتل علي ابن أبي طالب شوف قدموه يختل ليبكي ليه؟ أنت لدمان عشي قتلت علي ابن أبي طالب علي ابن أبي طالب الذي قال أما قرضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعده علي ابن أبي طالب يا أخوة هذا العالم والعلم هذه الأمة الصحابي الجليب سأعلان يعني أنك لا أبكي أنها نفس واحدة تقتل في علي كنت أتمنى أن تكون لي مئة نفس شو يقول نبي يقتل سيدنا علي وذلك الرسول ماذا قال عنهم هل تحضرون صلاتكم إلى صلاته صيابكم إلى صيابه ترعاتكم إلى قراته يقرؤون القرآن لا يمجاوز ترقين يمرقون من الدين كما يمرق من الربي ليه أخونا الكلام دائما وذلك أنا قلت أخونا قبل ذلك شوف كده لما تيجي رجل اسمه حمار كل شيء يشرب الخرق فهيجي النبي جد واحد أخي أخي لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به فالنبي قال لا تلعنه فإني ما علمت يحب الله ورسله ده ده ده وراجل يقول للنبي اعدد فإنك لم تعد فالنبي يخرج من ضغضئي هذا من خصيته من نسله أقوام تحقرون صلاتكم إلى صلاته صيامكم إلى صيامكم وقراءتكم إلى قراءته يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميل لإن لقيتهم لاقتل أنهم عادم وإرام وإنهم شر قتل تحت أديم السماء تقول للصحابة تحضرنا صناتك إلى صناتي قيامكم إلى قيامه قراءتكم إلى قراءته يخوانا فوق من الخطأ المنهج والخطأ العارض هذا الذي قال اعدل فإنك هذا صحب وبدعه لكن الثاني هذا صحب زمد يجلب عارض من المزب رب يتوب عليهم هذا الزمد فصاحب البدع هذا أشد خطورة من الكبار لأن صاحب البدع ده ما بتقرب قال الله تبارك وتعالى بهذه بهذه البدع تقول له يا أخي بتل توافعه وعنك تفع قالوا له البيت هم اللي بي. احنا مصر دي محفوظة بالبيت هذا محروصة به داروا له البيت كان زماننا زي ليبيا وسوريا قالوا له البيت مش فضل ربك سبحانه وتعالى فأخونا ها. صاحب بدع هذا له تقول دي. أيضاً يقول في الله يقول بعض السلف نقولها جميلة يقول أشنع المعاصي أشنع معصيها من ترى أنها ليست معصية اللي أنت شايفها من الزن واحدة يقول الله يا خيدي يعني بلاش تعمل بالربع قروض دي حرام ويقول من أنه دي فوات اشنع ذنب ان انت تعمل الذنب وتعتقد انه مش ذنب واشد به شراعه اشنع منه مين؟ من يرى انها طاعه يرى انها طاعه افتكر الذنب ليه هو ايه قرب الله قرب الله فيتقرب بهذا الايه بهذا الامر طيب فسيدنا ادم اخبر اول طريق للتوبه انا الاعتراف قال ربنا ظلمنا أنفوس بذلك قال نعرف لما تحترف يبتدي قلبك يتحرك لين تنحفظ لو أنا في, في الزمن إلى مدى إلى مدى أنا بيدي أجلاء عز وجان وأنا مقصف قلبك يتحرك هذا أدعوك أن تطوق الدم لأنك أنت معترفة هذا أنا مخطئ ورد أن أتوم وصيحة اكتب عندك دخل بكتب صح الشيخ عبد الله عبد الله سيدي اكتب عبد الله عبد الله تسعه عبد أه... معتقد اهل السنه والجماعه في الذنوب ومغفرتها معتقد اهل السنه والجماعه في الذنوب ومغفرتها عارفين يا اخوان ده مهم جدا لماذا لأن بسبب هذا الاعتقاد في الزنوب ومغفرتها ظلت طائفتين ظلت طائفتين الخوالب المرجع بسبب هذا الباب ولذلك يقول أنه هو تجرأ وقتع عن ابن أبي طالب ليه بسبب هذا المعتقد ويكفر الأول بعد ما كفروا كفروا الصحابة بعد ذلك خلاص ابتهت الموضوع بالنسبة لي. فهو ما وقع في هذا الأمر إلا لأنه كفره فيبقى لازم أنت تعرف إيه المعتقد الصحيح لآية سورة الجماعة في الزنوب والمعاصر خلاص إخوه الزنوب يا إخوة التي يفعلها العبد الزنوب التي يفعلها العبد إما أن تكون شرك أو دون الشرك شرك واحد يزبح لغير الله ينذل لغير الله شرك أو دون الشرك دون الشرك تعال عندك قتل زنا سرقه تعامل بالربا كله دون الشرك ولا ده شرك يبقى الذنوب اما ان تكون شرك واما ان تكون دون ايه دون الشرك هو القتل والسرقه نعم اجمع العلماء اذا اقترف العبد ذنبا شركا فما دونه اي ذنب عاد العبد ارتكب اي ذنب شرك او قتل شرك او ما دونه كده بقى تقول ذنوب المعاصي شرك او دونه فتاب بص تاب بص كده اي تاب توبه نصوحا بشروطها قبل ان يموت خلاص شروط التوبه ايه الندم على قدام العزم على عدم العود ترك الذنب بالكليه والذنب اذا كان يتعلق بحق اكون حقوق العباد ان ايه ان يستبرئ صاحب الحق وان يكون هذا الذنب قبل ان تقطع 20 سنه غريفه او قبل ان تصر حقوق خلاص خدنا طيب دي شروط توبة. تاب العبد توبة تاب الله عليه بدخلنا عندما اعتقدنا سنة الجماعة لوحد أزنب أي زم شرك فما دونه ثم تاب إلى الله توبة النصوحة بشروطها قبل أن يموت تاب الله عليه خلاص يا إخوة الرجل مش وتاب من الشركة قبل أن يموت، توبة النصوحة، ماذا نفعل به؟ يتوب الله عز وجل العليا خلاص؟ مسلموا أشرك بله تبارك وتعالى، وتاب قبل أن يموت توبة النصوحة مسلموا كنزان فتاب الله من هذا الزنا، توبة النصوحة يتوب الله عز وجل العليا خلاص يا إخوة، نضر الأمر بل الأمر الثاني، إذا مات العبد مصرا على الشرك ده ما تبشع. ده اللي ما تبشي. مات هو مصر على الشرك. وهو يعرف انه شرك. يقول اخي النزل اللي غيري لها ده شرك. يقول لك انعرف الشركة بس حاجزة. خلاص? اخ ده ما طوفش لك هو ما طوف كده. شركة شركة هو ما يا عم ده تخش النار ولك عايز تخده. خلاص? مات مشرك بطرس ولا حنه مات على الكفر. خلاص? يبقى ايدامات العبد المصرر على الشرك وهو يعرف حكم انه مخلد في النار. الاعتقادة مات على الشرك. هو انه شرك. حكمه أنه مخلّق في النار ليحكام عدوش يقول لفلان فلان أنا معرفش متع الشرك ولا متع التوحيد لا نجزمه لأحد لا نجزم لأحد بجنة ولا نار إلا ما يشاهد له النبي والمختار يعني ما يشتاقض الأحكام حبول. هذا لو واحد مات على الشرك ويعرف أنه شرك حكمه ده أنه إيه نصوص القرآن بتقول كده الدليل على كده إيه إنه ما يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما لظالمين من أنصى إنه يشرك بالله قد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما لظالمين من أنصى اكتب عندك قاعدة وعملت هنا نقطتين وخط تحتها لكي تقاعدة خلاص لا يدخل الجنة مشرك ولا يخلد في النار موحد لا يدخل الجنة إنهما يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ولا يخلد في النار موحد كن يعزب في النار وكأنه يخبرش في عليها ديرا كده شيخ محمد عشان تقاعيك طيب طبعا سبق في بسنة الإمام أحمد وروح التلمزي والألباني وصحارف سلسلة الصحيحة من حديث أنس وحديث أبو غريبة أن المولى تبارك وتعالى قال يا ابن آدم بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بشيئة لأتيتك بقرابها يبا تزمر وحد الذي لا يغفر وليه هو الشرك طيب اكتب عندك أيدي. إذا كان هناك ذنوب اقترفها العبد دون الشرك دون الشرك ومات ولم يتب منها إذا قلنا اعتقدنا لسدنا الجماعة إذا أزدى بأي ذنوب الشرك فما دونه تاب توبى نصوح بشروطها قبل أن يموت ما دعث له كتاب الله عليه طيب اذا مات ولم يتب الشرك ده مخلد في النار اذا ادنا بجنب دون الشرك قتل زنا تعامل بالربا راح جاب له قرض و قام البيت مات خلاص يقول لك بعد ما خلص القرض ده حاجته ما راح البيت ما تمش يبقى هذا مات على ذنب دون الشرك وما على موقفه هو تحت المشيئة إن شاء الله عاقبه وإن شاء عفعاً هذا تحت هذا تحت مشيئة الله شاء عقبه وإن شاء عفعاً الدليل إن ربنا قال في موضعين من القرآن إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ أي حاجة دون الشيء، أي زمن دون الشيء، لمن يشاء؟ وهو تحت لأي؟ سيحت المشيء، يبقى هذا تحت لأي؟ هل تحت المشيء؟ خلاص إخوه؟ وزلك هزا خلنا الاعتقاد ده، ها؟ شفوا متعتقد الاعتقاد السليم، وهو ممكن واحدة افتكب زمن، زينة مثلا على عجل، فايش شطر هو الاتفاق انت ربنا عليك. مش هيتوب عليك ها هيتوب عليك يا ابني فايش هذا الانسان ايه قمر يفعل ايه اسم ورحمه الله عز وجل ماذا يحدث له كما دعى في غير ما كان زائل اسارق من قافل يا اسم ورحمه الله عز وجل لو عنده اعتقاد سليم ان اي ذنب يشير فما دور التوبه توبته النصوحه يتوب الله عليه اهتوه بالمورة طوالك وتعالى عليك خلاص طيب الإنسان مات على الشرك يقول ده مخلط في النار طب أي زن بدون الشرك ومات عليه وده تحت المشيء خلاص يا خلاص يا خلاص يا خلاص طبعا في أشكال في حديث إن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة فيسبق عليه الكتاب يعمل بعمل أهل النار فيدخلها أن الرجل يعمل بعمل اهل النار ثم عليه الكتاب يعمل بعمل اهل الجنه يدخلها صحيح قلنا الكلام ده هذا الحديث يخالف توجيه الزي اللي رواه صحيح في صحيح هذا روايه صحيحه ان الرجل يعمل بعمل اهل الجنه فيما يبدو للناس ايش فيما يبدو يعملوا <متحدث> يعملوا يعملوا فيما يبدو والظاهر أنا شايفونه في الجاب وفي البيت شيطان مريض في الشر الشيطان يبا هذا يا إخوة يعاقب قبل أن يموت تفضحوا هذه السيدة والصلاة العافية المولى تبارك وتعالى أن يعاملنا بعفو وفضل ولا يعاملنا بعجل في ما يبدو للناس ما انت الناس انت دصر على ربك ربك لابد هذا اللي ده يظهر تفضح قبل انت تموت طب الاخر يعرف عمل اهل النار فيما يبدو لكن قلبه اخوه ايه في هذا اللي سمعني قاعد رب تبارك تسال اضرب يمر تبارك تعال يطوب الله عز وجل ايه يطوب بقى تبارك تعال وزي اكتب يجي عندك يختن العبد بخاتمة السوق في ثلاثة أحوان يختم, يختم بخاتمة السوق سلاسة أحوان السوق؟ سلاسة أحوان أولى الشرك بالله سات الشرك بالله يختن له خاتمة السوق الأمر الثاني التلبس بالبدع الأمر الثالث الإن في الشروات الغماس يهment سأخونا يعني يسأل ربه وتباره وتعالى فأني يعني عرف بعض الناس تقوله ايه سيب واحد سيبه وبيجي لفة تلقوا بعض الناس اخوة يقولك ايه وهذا طبعا يعني يعني مثل حال من الناس تزنك بقول لك والله يعني احنا ننسى ايه ربنا هو الرحيم وثاني طبعا قعدت التلفزيون بيقول والله يا شباب ده رب سبحانه وتعالى اموت وانا ساكت اموت وانا ساكت انت وصلنا عم الحج بقول لك اصلي الجمعه ما صل طب يعني أنت عايز ربنا يغفر لك وتموت وانت ساجد ماذا قدمت؟ لذلك ابن كسير قال لقد قضى الله الكريم عادته بكرمي أن من عاش على شيء مات على ابنه ومن مات على شيء وعث عنك هل انت عشت في المساج لبوت الله ساجد لربك عشي تموت ساجد انت بتصديه بالشيء هل انت عز ربنا موت نوير هل تفتحه أصلاً؟ انت بتعمل حتى لو فتحت القرآن بما فيه عشان يختم لك هذه الخاتمة وذكر ربيع عبد الله رسول الله العزيز مرافقتك في الجنة قال له على نفسك الحذر أعني <تصفيق> على نفسك بكثرة السوء أم لحليك إلى عمل فأخوانا لازم نسمينا أنت تريد أن يختم لك وذلك إحضر خاتمة السوء <تصفيق> واحد يقول له وهو يموت وقل له يا له الله هم الأغنية هم الأغنية برد الأغاني لماذا؟ لأنه عاش على هذا عاش هو مستمع لهذه الأغاني يختب به في لحظة الموت يا أخوان لسانك لا يطاوعك في أشد لحظاتك أنت في حاجة وذلك رسوله يقول لا يزال لسانك رطيباً يذكر الله أنت تقول لها لا تسهل عليك هذلك يقول لها شخص أصلاً لكن بدون أغارب واحد يموت يقول له الله هذه صفقة رابحة يبيع الحتة الفنبي هات الأرض مش خلوا بلكم المحيل وشتبه يقول له الله يضعناه هو عاش من؟ للدنيا يجمع فيه فنزلت مات على هذا ليه؟ مات على هذا العمر الإنسان يقول يكون عليه؟ يكون على هذا يبقى أول طريق التوبة الاعتراف عرفت معتقد أهل السنة والجماعة في صنوب المعاصر ليستقر قلبك ثم عليك أن تعلم أن في بعض قواعد السنة اعنق أنه لن يغفر ذنبك إلا الله يعني لو اجتمع أهل الأرض بأقطاره الإنس والجين عشان يغفر لك ذنب واحد استطاعوا لذنب والذين إذا فعلوا فاحشك أو ظلموا أنفسك ذكروا الله استغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله من يخذك إلا الله سبحانه وتعالى؟ وحسنك إعرف أنه لن يغفر ذنبك إلا من؟ إلا ربك يبقى نجأ إليه توسي إليه وتضرع عليه سبحانه وتعالى الأمر الثاني اعلم أن الذنبك مهما عظما. بالجوار عفو الله لا يساوي شيء شو الزنب عظيم لكن ربك أعظم ورحمة ربك أكبر وذلك نام الشكل لما دخل عليه المرض موت قيلة كيف تجدك يا إبام قال أجدني من الدنيا راحنا للإخوان مفارقا لكأس منية شاربا رعا الله آردة وما أدري أروحي تصير إلى الجنة فأهنئها أم إلى النار فأعزيها ثم أنشد يقول ولما قسى قلبه وضاقت مزاهيمه جعلت الرجى مني لعفوك سلما تعظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما وما زلت زى عفو عن الدم لم تزد تجود وتعفو منك وتكرمك تعظمني ذنب الذنب عظيم فلما قرنته بعفوك الذنب أكبر والعفو ربك أعزي لذلك لا تقل ذنبي كبير ولكن قل ربي أكبر يبقى الذنب مهما عظم بجوار رحمة الله لا يصبح شيء أمر الثالث اعلم أن الصرائر قد تجتمع على العبد فتهلكها قل لي صغيرة فتستهم بها لذلك لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصن ان الصغائر ممكن تجتمع عارف ليه؟ خطوله. فسيخوا انمولات هو ما تحددش ميعاد. ما ادريش نعمل. نديله نص ساعه على الاقل. هو برنامج يا برنامج تكشيش نعمل العد. انت خد راحتك انت واحنا قاعدين هنا ل... عشان الدروس. مش هنقطع عليك الاتصال يعني. أوه. نعم. هو ينهي يعني محدش وضح لهم مؤكد محمد انا قلنا مات على الشيد مات على الشيد وهو قاعد ده مخدد اي زب تاني دون الشيد تحت الماشي بقول لك اهو انا تحت الماشينه يا جه الله أعلم بحالي مش مش هنوصل نفسينا ايه هنحكم على خالص وزي ما انت مش الواحد شفناه مات في المسجد اللي قدامنا ساجد بيقول ايه من وجهكم ما تفصل من داخل الخانة بتاحت تقول هذا هذا نحن لكن هل نجزل أحد معدرات يعدين دول الزعف ده شهيد دول شهيد والله يا شيخ محمد رسال الانسان إذاك الإنسان يحضر يحضر يا إخوة شوف أنت المال من على شيء شاب على لذلك تجد الهداية فين الشباب اكثر منها في الكباب. لان الكبير ده هو يقول لك دوت كده خلاص ان النبي ما اكثر ما استجاب له الشباب بصوا بالصحابه كانوا اكثر من, من الشيوخ فالانسان نفسه العفه فاحنا نحاول نوضح له اشتياق ربك ربك يعني اه هو بده ياخذ يعني ربنا اللي كل حاجه اتدح حتى كده الله لا تقبل توبته من هذه البيتحة العقب يقبل لا يقولنا ش العقب الله حجب التوبته التوبة كن لي صاحب يا بيتحة خلاص؟ التوبة فين؟ من البيتحة نفسك خلاص؟ لازم, لازم يتخلى عن, عن هذه البيتحة لازم يتوق خلاص؟ بك ليس من قصدها عن العمومة قد رب عفت ثلاث السئلة السغل الأول الأول ربنا خلق آدم وخلق حبه معهم إبليس ربنا بيعلم السر وقاته هكذا عرف إن, إن آدم إبليس حي... حيوقعه طب حب معه في الجنة ومنسك معه في الجنة؟ يعني في بات, في بات الخليقة خلق آدم وحبه بص, بص عم عفت معنا, ده معنا درس درس اللي ده اللي بعده واللي بعد إن شاء الله هنجاوب على السؤال على السؤال دا؟ ها هل تبطلت لا معنى محاجة آدم وموسى وموسى لآدم عليه السؤال ولكن سيدنا موسى قال له قال له أنت أبونا أخرجتنا من الجنة أراصل؟ هل هو طبعا أنه يجوز احتقيقك بالقدر لا؟ قولي السؤال التالي طيب السؤال التالي الملك لو بيقينوا نروح وينفق فيها يقول نسمك وسعيد أمشاق ولا كلام ده ما وردش نعم وردت ورد نعم صحيح وقلوا انت سعيد او شاكد طب يبقى ايه في الدنيا لما كتب عليه الشقاء هيستغفر هالربنا هيتفب عليه ولا اللي, اللي الملك قاله ونزل من فوق هو مختوب عليك صلى الله عليه وسلم عم السلام <تصفيق> ان الملك كتب عليك نعم الملك كتب شقيق ام سعيد الله يديك الصحيح عرفت انت بزيجت موجل على اسمك سعيد على ال... الورا باكك انا ما في تصلح بس وربنا امرنا ان نعمل طب طريق الجنه وطريق الناس ما كتبه الله عز وجل عليك اخبرك به لا بس خلص يبقى تعمل طيب السؤال بالقدر لو انت تعرف مين يعرف يا وقال الذين اشركوا شفت كلام الكفار لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا ولا حرمنا من شيء قل عندكم من علمك؟ تخرجوه لنه؟ عندك علم ربنا قال لك؟ انت اهدي عمل كذا؟ انتي تروح المسجد لما يضي السحة لكرمك في الكنيسة؟ ما, ما أخبرك المولى تبارك وزيكا سيقال اعملوا فكله ميصر لما أقول يقالا قول انت ربنا قد ضليه الخجل وانا من اصحاب السعادة خلاص وامشي في طريق الخلق بس لكن عارف امتى تحتاج لو انت عارف؟ لو انت ايه؟ لو أنت تعرف، بس أنت ما تعرف الثالثة حضرتك أنما أقولك أنا يعني أعطرفت بي ما هوش بقى، يعني أنا أقولي المظرية ما، ما، ما، ما، الشوء، لما أبصت على واحدة ما أبصت على إبنة أشفت عراب، أسمها، أشفت عليها، حسنية، بس علش <تبقى> أنا أقول إبنة، علشان أنا أعلى وقيعة أو نوالش وقيعة صلى الله عليه احنا احنا احنا دلوقتي احنا دلوقتي قلنا ان نشوف الانسان في الاشكال الرسول قال كل امتي معافى فانا بعمل زنب ما اقولش ده اقول لك هو اه والجزء ما اعرف انها انها فلانة طب انت مالك انت تعرفها فلان, فلان يعني انا فلان معدي اعرفها انها فلان ما سينفعني هذا طب انا اول راجل حتى واعرفه هو فلان ده ليه طيب ما اعرف فلان مالك خلاص هقص عمر ده صفه اصل عشان فكينا مع الله نكون العصر بكره شرح كتاب اصول السنه dəvətə rəbbət olub,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 o que vai